له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن و ا ل م ل ا ئ ك ة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في ا ل أ ر ض أ لا إ ن الله هو الغفور الرحيم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 وقل آ م ن ت بما أ ن ز ل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم أ ع م ا لا ك م ل حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحافظون ينجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم د ا ح ض ة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أ ن ز ل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة قريبه يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آ م ن و ا مشفقون منها ويعلمون أ ن ه ا الحق أ ل ا إ ن الذين يمارون في ا ل س ا ع ة لفي ضلال بعيدا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث ا ل آ خ ر ة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في ا ل آ خ ر ة من نصيبا أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله ولولا ك ل م ة الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم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 ان في ذلك لايات لكل صبار شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آ ي ا ت ن ا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خير هو أ ب ق ى للذين آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر ا ل إ ث م والفواحش و إ ذ ا ما غ ض ب و ه م يغفرون والذين استجابوا لربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ م ر ه م ش و ر ا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إ ذ ا أ ص ا ب ه م البغي هم ينتصرون وجزاء س ي ئ ة سيئه مثلها فمن عفا و أ ص ل ح ف أ ج ر ه على الله إ ن ه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه ف أ و ل ئ ك ما عليهم من سبيل